بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم من نفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على يسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة فإذا برق البصر وقسف القمر ودمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المثر؟ كلا لا وذروا الى ربك يوم اذن المستقر ينبئ الانسان يوم اذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معذيره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 وتذرون الاخره وجوه يوم اذ ناطره الى ربها ناظره ووجوه يوم اذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره كلا اذا بلغت تراقي وقيل من راقوا وان ننه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذين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 الموتى